ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله وَلَوْ كُنْتَ فَضلاً غَلِيظًا قَلْبِي لَمْ فَضُّلْ مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَضلاً غَلِيظًا قَلْبِي لَمْ فَضُّلْ مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ يغفر لهم غشاويهم في الامر فإذا, فاذا عزمت فتوكل على الله فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين قُمَ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ إِنْ أُخْرِقَ فَاللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْضُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُنْصِرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنْ وَمِنْ لَدُنْهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَلَا كَانَ لِنَبِيٍّ ومن يغرل اليئ بما غل يوم القيامه ومن يغرل اليئ بما غل يوم القيامه امه وفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون امه وفا كل نفس ما كسبت لا يظلمون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 وليت للمصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ